يا دعوتي يا دعوتي لا تخضع للقيد أو قهر العبين ولتقدمي ولتقدمي ولتسحق أعوان شيطان مريد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفنه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصبق الحديث كلام الله وخير الهديهة جمحمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله قصد نتلت بسنا الصحابي الجليل جيو خيري وأصحاب جابر بن عبد الله الأنصاري جابر عبد الله الواس أنصاري هذاظ الرركب يحس الخطام يثبة إلى مكد تحته الأشق ثه الحنمقدبا خن إلى قافلة ف يث بالدساء أي مديندسامة قيلدي هلراش مقع إلى أق ش شوق عدرج بال المدينة مدين عدسامة على موع ما على الله الصلىى الله عليه ووسلم. شاي شاي غورسي دال هلوف انيلا اوراد صلى الله عليه وسلم سندتي جوانتي جوانتي جوانتي يا دا وكان كل من في الركب يتلهف شوقا الى تلك اللحظه التي فيها بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم قافله يادوك جيجي يوك انيلا اورغستاندي جي جوان الله عليه وسلم جيوخذو جي والاحذات ستلقنوا ان جيجي يوك اورغيش جي والاحذات ستلقنوا انيلا ووضع يديه في يديه ليبايعه على السمع والطاعة هيدنغو هيل أقنوك أنيلا أورغا سوك هرقباتون أورغا سيبايعتكي هبون أورغا سوك عينكيزي أورغا سمد إخزي سيبايعتها بيثطي أقنوك أنيلا ويعاهده على التأييد والنصري هيدنغو أورغا سيقوطيها بيثطي أقنوك أنيلا أورغا سيكو ميكا بزيق أغن وكان في الركب شيخ يوجوه القوم هم قافلة ورطب انيلا سو خيروچي هست اس ونقعدو انون چو يادگوك انيلا هولاما هو صغير الوحيد جيندر گهيدين قواز اخلف في يخبه تسع بنات اوخرت شياس مدينه وتنوب ان لايت شوجيندر گياسي اذ لم يكن له صبي غيره جينكو شلقو گهيدين جيندغو هيدينغ اواس اوارا غاسي باعت بيانك ببيعه تولب قد اختل خطا والا يفوته ذلك اليوم العظيم من ايام الله انه هو حق ان لا ابخلي يا بوديه قو جيندغو واسنسس بوجي جوري نتقمخ اما ذلك الشيخ يوخروتو ان عبد الله ابن عامر الخزرجي الانصاري جابر اليمين عبد الله الخزرجي الهو واما غلامه فهو جابر بن عبد الله اما هو سو ان لكجق جلد الحافظ بيت بن بقو جابر عبد الله رضي الله عنه اشرق الايمان في فؤاد جابر بن عبد الله وهو الصغير جابر لنقالجاني ايمان جوان انا هيدينق وسوق ادغو هيدينق هي سوركت اسامجتين قاليلها هيدينق اوچوك ادغو وتوسعت صلات صلاته بالرسول صلى الله عليه وسلم منذ نعومه alfareh فيتيموا اوراガスون خخنگ ایس صبح خلينا هي ويتيم او بلوخ يا دوخ چو واسو قدو صلی اللہ وسلم صبح اورق صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن علی یدی نبی الهدى والرحمه اورق ست بیت صدوق خنگ قلنا جابر رضی اللہ عنہ کہ صدوقا اور فكان من انجا بمن اخرجتكم المدرسه المحمديه للناسخ في كتاب الله هوق ان لابشم صدور وشنعله اورا رس مدرسه هذا سنبطوا خمس الله سبحانه اخزيات مراقبتكم ان بشم سبك كارو صدور في دين الله الله سبحانه بياسلخي بشم سبك كارو ان بشم صدور الله عنه Wa riwayatan li hadith rasulillah sallallahu alayhi wa sallam awara rasul hadith huwa qadhi hukum an la bi shams yakaru bi shams yakaru wa azara rasul sadar al-hadith da sotoysa wa hasuka an ta'lama anna musnad jabir Əzər rədaşımız hake qov hadis-i sunni ləhsa busr babizi. Əvər əgəsən sallallahu alayhi və sallam əsləsən, hifzəhət tilizun najib, en najib və rivaha li-muslimin an nabiihum al-a'zam. Əvər əgəs təbənsi hadisı həzəhün li-əzər rədaşımız hake qov hadis, sinqi busr babizi çanilla, yəni tilə fayda sünnə الله عسى هو جاء وخذ الى ان ابو شربه ذاك خرج نور سنخه هو ايش العمل خلاص دين ادع عنه الله عسى نصيب باخذ اذا خذ اذا عنه لم يحج... لم يشهد جابر بن عبد الله بدر ولا احد مع رسول الله, صلى الله عليه وسلم جابر عبد الله ال واس الله عليه وسلم يتيجو و احد غزوه شيء شي قلت له هيدينغو كناختاب هيدينغو ولأن أباو كان يأمره بالبقاء مع أخواته التسع من جهات أخرى كي أبلغ الله أن لا هيدينسو تهيو جيني الغيات سازأسكو طولو أن إيش أبو ياتسل أسكو خاب هيدينسو تهيو قريع للغيبوان مدينة طولو أن لا، إنسو تهيو حدث جابرون قال جابر سسم رضي الله عنه لما كانت الليلة التي سبقت أحدا دعاني أبي وقال وحود أخذ سبس طويلة جندي جو أحان الإنسوطة إني لا أراني إلا مقتولا مع أول من يقتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصي أبون الله جنران أتكول إلى بيشون أوتيل وحود الضغزة والشايتة تتجوه بالأبون نقاح جو شايتهند الله وإني والله ما أدعو أحدا أعز علي منك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جديد الهبرات قد ادى ورا الاستاذ خدودا سوق لودودا سخريا وتشكي الى وان علي دينن جد ادب بالنفس فاقض دين جد النفس بدت الى وارحم خواتك دورغو يخصدك غر حد المن او لجو عبد الله الجابري ده واستوصي بهن خيره سنقوم مسيك لجو يمكن الله ت فلما اصبحنا كان ابي أول اولا قاتل القتل في احد كبلس اولقو نقص فالله وحدد بالشجاعاتكم الجند الامين امين جو سدهرك ضيع باش... انجم شنق اداولا كان دين اسو او جابري الصلي الله عليه تثار لسق شيد الدجابري بخلكنون باشمانجو جابري تيتن في انكم خدجو فقال أولاق سأوله يا جابر يا جابر دي لألا أخبروك الله كل ما أباك كفاها ينس بي سنشتدو دا قد أدي أنه الله أخاني دور بخا وطلو بردوك الله أصدر إمن شعبوك هوني لأ وطلو بردوك إيجقون أخاني لأ الله دور إنس بخايا صوني جي, جي أستا الله هدينان يا عبدي سأولي لأله أصدر إنس بخا عز وجل واجند الله إن أقوم سلني أعطيك Dusbot tarlo har dilinda, dusbot tarlo har dilinda istihya zulila. Ti Abdullah is Allahu ta'ala. Jiddi hu bugila dusim dunya atchagi usin havis haçaqo gehomha. Adamaz gibi şizim qina ham şehişəs bujini salamaz gibi cinuqina iki da amkili bugjoinagon. Bedingo Allahu subhanahu wa ta'ala dusin şahid halisə indi جُود سِبَكَان إِلَاجِنِجِ خَامُ أَلِلا خَارَوچِيتُق أگھولَن نَوُن كِينِجِجِنِجِ تِزُ الله سَيْجُتُ بعد أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ الله أَمْوَاتًا يُدَنُجِدُ رَقَدَ رَقَدِكُ قُيُزُ و قُگِ الَّذِينَ الله أَمْوَاتًا الله سُنُتْ أَجَلُ خَارَ الْعَدَمُ خَارَ الْكِن رَقَدِ قُگِ بل أحياء عند ربهم يرزقون هل تقول لك أدعنا والله استأسفل رزقك ونرث لن يقول لهم إلا صادو جابل راك حاكم عضو بيتشان الله سنقي إلا سن صلى الله عليه وسلم جند الإنس للناس وليس عند ما أفيه به إلا ما يخرجه ثمر نخيره جند كيهج إله من ناس جين تسحا شمس تكته تقر الده ماقور ولو عمدت يا وفائله من ذلك غور ما أبيك فدتههم ت أأ أاح دور ص صله جا أاحن ت غ فماذا لا يكي لهم منهم حتىد الله ف عنن أبي داناهم كلهم من تبل تلك السنة جابل أو او جسلة سازسان جيجسينا في ب عن الج الإصوقاء كماجببت ديانه اللهه صك بيت عن الجند الكيندون في الله كتيثون او جس بوقر من اجل الله سمدهم ثم انني نظرت الى البيد فوجدته كما هو سكن يشوق ولهان وخلوه كما ومنذ توفي علي بن جابر لم تفوت غزوه واحده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر الامين عبد الله بن رضي الله عنهما Jabir bin Suhail ibn Ghazawat tijil awara al-Sadaq sallallahu alayhi wa sallam kinna bu'zawat hasb al-Sanjabi radiyallahu an wa laqad kana lahu fi kulli marwatin hadithah turwa wa tuhfar kinna bu'zawat hasb al-Tahir Suduq ashab al-ajaib al-qisas bilah fal natruk lahu al-kalama li yarwi lana ahda hadithahu ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li sallallahu alayhi wa اذاك حديث عمر القسابي ثني قال اجل ابن ابي طلحه رضي الله عنه في قصة بثم كنا يوم الخندق نحفر جرى ان الى خندق سوق غزوه احد خندق بو خلق الانجار فعرضت لنا شخره عن تحطيمها ثم جدد يدخل بو خلق باكبر حلق ودي يا جماعه جدد الله عليه وسلم سينبي تعالى قال له هارون فبا جدر غازا شد بيد الجنون بيسلى او زوارغسد صلى الله عليه وسلم تيجا ورغس اوله دعوها فاني نازل اليها جثه الهوا ساج و او رغسد صلى الله عليه وسلم تيجا ورغس صلى الله عليه وسلم كان لا وكان بطنه وعسوب بحجر شدة الجوع اورغ فاطمه اورغس تخرب خم كان الجامشنا تشيدن دي ام بود يسيلوها وقيسكوتا ذلك لأننا كنا أمضينا أياما ثلاثة لم تذو خلالها طاعما جابلت أوليو الشيخول للدرد لله الحقوق يتقرن قرن قرن قرن قرن قرن قرن قرن قرن قرن النبي صلى الله عليه وسلم المعول اولا سبوس قزق وضرب الصخرة تتعاني لا تنجيهب خورن أم القماج هبديبو أن أوليو سيد أدعنا والله سمعجزت عز وجل سئلني جوابي او ارغس سوقا كودجاماجو خومي بخي داديلا کوتاق پاشمان سنجو اورغس الله عليه وسلم سئلني اورغس اسوق ينجس يا رسول الله يا الله اسكهر اتاذن اتاذن لي بالمضي الى بيتي دوس شندي اسم قلش لقوليني اورغس اساول واستعين لقولنها أورغاست بوكيمراقلا حكوتار كاشو سيندي جهكلاجو بوغين اغ سينن حواقي يا الله عليه وسلم فهل عندك من شيء تداسو شيبني جو بوغشيدا لو قاشي مي كواناشو بوغشني الله عنه قالت عندي قليل من الشعير وشاة صغيرة وسالكوا سدماقروت خي بوجيل جندرو قها هدينغو هيديك اب تعل جيبوغلا فعمتو الى الشاتي فذبحتا جاره اولو جنسه تعل بقونلا قسل في في القدر خبيان ايج الى خان الباشينه هدينغروت خي خون كزانو بتونجنسه تينغ اولغ اس اسبو تن صلى الله عليه وسلم جنسونلا تعيد من صنعناه هناك يا نبي الله سدماقبت عاموغيلا بيشسل اورا جينسوي فقم انت ورجل او رجلان معك ممكن تروح تشيل القاذين او لجابر اس ا ورس صلى الله عليه وسلم اولا اساله بكم هو كذا عشان نبقى عم جابل اساله جن دي سبيت هاند النسكي عشان شو بقولها اولا اسمه حمد او رس احن صلى الله عليه وسلم يا اهل الخندق وخندق الاخذ ان ممكن واحد اورس صلى الله عليه وسلم In najabira qad sana alaikum ta'aman ta'aman fahlumu ilayhi jabil ismin najib am hadrun bugida hina guraqtil aslat tin kanasind awlugo awara sallallahu alayhi wa sallam khadaba sughudiyatan thumma taqata ilayya wa qala inzi ila zawjatika wa qul laha singijab jabil khundus awara sallallahu alayhi wa illa mundub qizandas bu ولا تخبزي عجينك حتى اجي هيدينجو دوتسا هبوثا فوتشال دي هبوجن جوعنا الاول والاول الاول صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن ابوذر انذا تجيبوا ان لا وقد راكني من الهم والحياء ما لا يعلمه الا الله كابتس اولجو تبقوا تجيني شنو اركخطا دانه الله اسكون ثالار لا كنت قال دي شنو انجو وجعلت اقول جنسينجو على ساعي من شعيب وشات صغيره عندما اطلعت كي اون كي نغوش دي 30 جي صحوا الساح حديثا خانجوقي صحوا دين كتشقوا الكنوز ثم دخلت على امراتي وقلت وهي حاكي لقد افتضح تيمتشي يادي او ننسى جوز صور لوين اولا غسكي اصحابك الجيني وحش سنوس تنكلو واسالته هل <سؤال> سا علاقه كم طعامك اولا غصديق قالش الكيدعس <سؤال> اعمود جلس اولغه كان جدا ي في بيته لا سنيجيو اس اولغو سرى عن نفسك من ادوي تشبلا منحق قد لا فالله ورسوله الله اسياره استفق لنا فكشفت عني غما شديدا من تلك جلس اولغه كشف اول الراعي في الاخ التشدجنده الاسكوديه زحمه برخان لا من زمان انكم الله عليه وسلم تنك أولاقس ادخلوا ولا تزدحموا نجاني الكوهدلا نجل قاتل قيد لجابير القجان كوهدلا ثم قال لمرأتي هاتي خبيزة فالتخبز معاك تنك أولاقس أولوغو رسول قزان الله جابير القزان الله رضي الله عنه تنك أولاقس تنك أولاقس تنك بوت كبوسان بيجز بيكان ثم قطفق يكسيم الخبز ويجعل عليه اللحمة ويقربه إلى أصحابه تنك أولاقس بكم تشربوا قطا تناولت يسيكن ثون اصحاب از بيت في اسقل رب hangi chebi wa hum yaakuluna hatta shabi'u jami'a izheqana hatta kinagu asanila thumma 'arda fajabun qailan tinjaber ayin qad aswa uqsimu billahi alazim wallahi bilallah sahibid la innahum infaddu 'ala at'ami alkinagu aamada sanaqan qalila wa لاتفوروا منطلقا كما هي جدر حقخ بو كل حلقه هنا ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنج اورق الساجد التزام كلي وحدي د تصفاني د تصخخ ادم ازي بتقل تصي رو ر اهل فينا زي بتقل فاكلت ذلك اليوم وبنق و بيتق الختان لجابر رضي الله عنه كيف ديبك أن صلى الله <سؤال> عليه وسلم الله أسكرا معجزاتها دستوية ولقضى لجابر بن عبدالله الأنصاري مستر إشعاع وهداية للمسلمين دهرا طويلة أدعنا الله أسكرا بك خدزاً لبسوبة بزي بدأ نخطيه التوريد لأيكيد نخا بسوبة بزي نورخن حيث مد الله في أجله حتى أو شكاة يبلغ من العمر قرنة من الزمان أدعنا الله أسكرا سيد موسيد عن عمر قرنة ولقد خرج ذات سنه الى بلاد الروم غازيا في سبيل الله سوسنه رخ رومقدن يغازوا كنزه الله صوت جابر قدوا قلنا تبقى خير وجنب قالنا فغازوا فذهب ارام يا ابو قالنا بقياده مالك بن عبد الله الخفت عمي مالك بن عبد الله التوسي قرشله الله عنه سينجيرهم مالك فسو اميل وقال لا يطوف بجنوره وهم منطلقون ليقف على احواله هو جندق وخرج حاذ خن هزجير اس اسم كان لغز ابي حمالك ويولي ما يستحقونهم من عنايه ورعايه نزل قرعه وزن ابو هز قرعه الشيب جو بجنزج اس اسم كان لغز ابي سين جابر بن عبد الله اس شو اخذوا ايش تاخذوا يسقوا كان ومعه بغل له يمسك بزمامه ويقوده يسخبو ان لا طلب تش بكم خدي بتقى حتى يمكن ان يصلوا في يقول ملكت يقولوا يا ابا عبد الله الى يا جابر الدنا لما لا ترقب شيد من ري كنري خل الاراس يتقدموا الى الاراس من ادري انه انه الاراس بي هذه فقال جابر ساو الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جندرا عن بتصل اوراقس ابو له صلى الله عليه وسلم من اخبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار شين تش무고 나기 الله سن محتاج هذا جندير قياب وحي يضحق قروجي ادي عنه الله السيسيه ججح حفظ احرمها بن ما عن جند ار جابر الله عنه اوراقس ابو له 싱기 والويسكا خط سريع عن انتين غوزات عن كنسويخ لقدي think it to go had adwa khoms ahil jabel khnouss bi a'la sawti hanat bokh ya aba abdullah malak la tarqab shad al mmlk wala ad khlosa jabel bich سينجي جامي لسجي جام تونيرو حديث بتخامل اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار اب هل اكتبون جام لسو حديث بتلك عن دوا بهم تلك الريش انجد جوز صوت ادوري هو حديث اكو كيرشده جوشده جوه حصل سجاكه سازو غوزا ورسو الحديث العمل هو لنا صلى الله عليه وسلم فما رؤية جيش أكثر مشاكا من ذلك الجيش تاريخ الدجاني تحرنق أرمي أبوك انخلا جين دجاني عدم العدو السن العمر لكامت خرخاء قول جيش عدنان ها قول عدنان هني ألنجابر بن عبد الله الانصاري روخ البقل جبري رضي الله عنه الشاي فقد بايع الرسول الاعظم شجوده الاوان بسبيعاته من هسه وهو طفيل لم يبلغ الحلم حلم جيب ابو ختياس اورا بسبيعاته اورا لسع عينيك زين اورا لسيك وتفز صلى الله عليه وسلم شوفي اورا كسوي Uchelecin avaragasu madrasa al-San Padua qanlahu warawa hadithahu fatanaqalat anhu ar-ruwatu wa awladus-hadith sadis an-Nawza Sahabdaruzi idin go surmazi avaragasdasan azal ashur musaqqa wa hadisi sanawza mujahada ma'a Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fagi sibakhuki al-awaraga sadaqa jihaduhu lissa wa huwa shabun mawfurus-shabab bi'lubqan mabdu wa ghabara damuhu فَيَقُولُ اللهَ أَسْلَمْتُ وَأَتَّقَيْتُ أَبُ حَدِ الْحُرْبِ بَحَنَ لَهُسُ يَوْخِرَ وَزَمَانَ سَاعَ اللهَ يُوَفِّقْ لَكِنِتِي جَاهِدِ الْحَقِّ إِذَا اللهَ صَانَ مُصَابُسِ فِي أَعْمَالِهِ هَذِهِ وَأَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ